مره جديده فيه جزء في المنتصف لم يعني ينقحه على طريق على تفكيره انما هو بيقول اللي يمثلني الطبعه الاخيره من الظلال والاجزاء الاولى التي نقحت من الظلال هذه قضيه يعني تنضح نضحا واضحا بل صريحا بتكفير المجتمع وهذا هو الذي اخالفه فيه وأقول إن سيد قط لم يتح له أن يناقش يعني لو قدر له لو أمهلوهما أطعوش رئبته يعني حكموا عليه بالإعدام ولم يسترب عبد الناصر لدعوات المسلمين في أنحاء العالم بأن يعفوا عن سيد قط لو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 ناكلوا عن النكري ناكل ما قلت قلت height قلت خالف في هذه القضية اهل السنة والجماعة وكنوا خالف هذه القضية لا يخرجوا من أهل السنة أهل السنة ماذا أن اهل السنة يتسع للكثيرين ومن أخطأ في قضية أو قضيتين لا يخرج من أهل, من أهل السنة Luna خالف اتجاه أهل السنة الذين يقتصدون في تكفير النت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 سيد قطب الاخ ضيارة شوان سألني هل تستفيد من سيد قطب هل استفدت منه شيئا تلو كثيرا استفدت منه واقرأ في الظلال وانصح الناس اذا قرأت الظلال تحترس من هذه الـ الـ الـ الاشياء ولكن لا نقاطع سيد قطب سيد قطب داعية عظيم وترك لنا تراثا كبيرا لا يعني ننبه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 اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته